أركحون وحاو غاضها أن الفقير يعني الفقيري ال... هي أولا كسل وحال نوال رواني كان أسكت هاي يعني أننا ضافة دا. أسكت ذالو أسكت حال إيرادو هي أديسي في عنام تأيدي أسفيعنايو عرفتيسي شيرك الأسقاريو عرفتيسي العرفية أسقارتو حسنونا مصدلو هؤون صدو يعني الغيالة في فعن وحالة ديسي وعنتميسو وقوهربون فقاتو معنا أسواه بشكو إمانين انت أخواه قاله يا خيار مع امام شادري شادري وحواه من كإله الظهر أبو المواعب بالإراء أبو المواعب بالإراء موين ذاك ميدس آي عندما حدثت إرهام قريقة والانا شهد بي جريسه الله ما مش هذه اللي موه واق تحكي موينك كل جرعه يعني ليه استور ثاني في ريال طويل عزمانته وصو بعد هايوم وعد ادوق وصور في اوتس واحد كعدي رفيعه كوبدي ذي كلمه كوب الاخ قال امام العام وقال وفيان وغرابين عمورته وغاره وعده سجوق تلمى بالاذن هو كان الانسان واخذ شيء جدا لان اله منو ووعد لغا اديت وعدي ادوك حمانتي مالي برحس مالي طلب كاس مالي اسمع انا بدي بعد يا سيد ابو حارث وقرب جندوتي قاعد ابو حارث اسمع تركوا يعني ما الدور اللي بعديزه هو بعديزه على ضربه ديجه نوعيه تكون في على بوظتهايه تكون في على نوتها واوكي وخلع برده نوتها مع ذلك الدور ده محمد النوشي شي شيزه ادادوا شي شي راسي اممكه شهدت ان بكوا بالخوالين بكو بكو والخواله معشين دي وعلي ساعه بكوا هو دي بكوا هو ساعه كان تاجر روايه بعديها يجوز لي اما بايزه رواه اتت عبده بعد يجوزي بعديها حاس الحاله دي وحطت لي دواس يا ابو طه س아야 حبوا التصوبات هدايك الهي الله الله انا عارفيه باخطر نوي انا, عارف. أنا عارف اذا اتاك اللهم على الله مالا فليرا الارقم اثر نعمه الله نعمه الهي عليك ورجع على الله فان كان حديث صلى الله عليه وسلم عن عائشه السلام اذا اتاك الله مالا مال اذا فإن الله عبري يحبو هزجعلي هاي بقنا أس كثواب سينا أن يرى الأرفو أتنهو على مديسي نعم ديسي على مديدي على مديدي على حسنا فإن الأرفو يا إلي هزجعلي هاي تباغس كالاديدة بسعومات كالاديدة يسرني على الوارت فرح الوارت والياش جعله تحسين الثياب بالتنظيف وتجديد الهواء عدي قدي يكون صوره هواء عدي قدي نظيف دائم في صعب هاش قريم حمين هاش حمين هم يعني هذا الترفه يعني ملبسك أو مظاهرك على هذا لغموجيو يعني عاد العجم وبضن متوافقين قلت اودوك اج ورز هايون و... قال عجل... اي وبضن بهانك وقال متند بضن عربي معك طب نظيف وقال التعبهم بين استخدامهم خمس كخه بوثلوت عشان ما كنا نديان كترجع لي داريان كل يوم شرط توخذهم والله ما بين في بعد ذلك خاله مهنهم قال هاي وقال لهم بوبلين بوبلين كوه معنا يقعد اسبطو انا ما سيء يعني بحي قادة يبهت الوقت نفتيسي انقوشي جلعا وهاي في عدل لكن سنته وخطف عكوة كيسة رفك واشتغالي سيئا وانزل بسيئا مجددنا وانتعسي اني اذا ما حكر ايجتمعك ان الهي نعمة ليسي ادموجه جديد باكوشي كاساسي هيي وعاقشي ادكو الهي هلئ فاما بني امت ربكة فحده نبيس وبن عليه الصلاه والسلام محسن اذا اخر رجل اذا اخر رجل حديث يعني اه يرى الثوب رجل رجل بنو بن ح الله ها لا ترك الله الى تسفيا عليكم ترى ربكم فان الله ابي يحبه وحزي عليه هن يرى ان يرى ان لا ارته اثره راتيسي وحلامة ديسي على ابدي حسناً إذا هو ناكس الله يرزي عليه الله ارته وناكس الله ولا يحب البؤسة ولا يحب إليه ما جعله البؤسة بوث موه بوث إليه ما جعله ولا يحب بؤسا يبؤس معنى ذل الهي ما جعل انظر الى الهي ما جعل انظر خشوعك وسمعني ذو هواي انظر في ذل مشعرت لو ودي هذا حق الهي ما جعل ورتباؤس الى الهي ما جعل تباوس من عدادته فقير الملاحظات شكاية أركاضي التوحشيني ويسأينا غني الفتاة معايا ليت تطلب حق الرايان وقل وقل وقل وقل وقل وقل وقل وقل وقل وقل بيتما أما إظهار الأجل هديكا وين أدئي ربك هذا ينكيي لا كراه الله أقص مهم أنت الله وسلامه عليه وأستاذه لها رجلون هذلولاله و هي رجل لن لمات الا لولاله و هي ومعنا ودائع ثقيله هي من من قلعس لولاله و هي اه ودائع ثقيله حبيب اسكليلها هي يعني على حبيب من اسي معنى خف انسان بدي خف لولاله لو و فعالوجيه غالب اهالي هو يعني رجوك معنى انسان قلل بانسان خفت يخفت لو لا هو واي فليسأل هو نكاسي سنة اهالي هو ايه عن اسم المرعيش الوديو غام عالي لا صاحب الضغطين وهو لا الوديو ويعني دو اسجعلاتين مرعيش وديو عاد يا مرعليرا واش ما ابينا اويديو شنو هو يا عمر كوسو ومن هو من اي قبيله هو اويديو من من هو من اي قبيله قبيله كمدي هنا اويديو قبيل كادنيا واي اهلا لي فانه قال كاسي قولش ويديو ما جاء أغرام عليره حبيب خالد انتي واه بلد خالد انتي واه حافظت كثير واه تردد كثير واه حافظ يعني دي أنا دي يعني على انا مع جعل كنا كبرها كذلك في باكاس معالي عندي دوازه وشعلان اوقات سوشيالتي صاحبها كميه قوالا لودين ما حشيهك خريره ولا بقها ولا بقىها ويعني ريمها عدد برك حالتي سي جو بوغاشت يعني مقطوع بوغنيسه مع عيالي بوريس وقطا ويسواتقا حادث وبارسي اجري هي اشبوا فيا بوغاشا بو والوزي وقطا بوغاشر مبضوب اي هات سياره ديجي ما في بلوري وعيال اس بده هنا فكيفكم ديسي فكوب بهات مرتب في لين وهليساء سؤال قد قلت تذكين السابن هو ميزدين هاد اوين تذكيس هاد اوين فاليسكوبيت ده قبيل اقبضا لسكوبيت دي جلسة اويد يو اه سوبر عيسى عليه السلام كيف مكي اذا اعقيت رجلا حد انه لو لا رويسد فالسان الويد هو ننكاسي عن اسمه اسمه بيويد حديث كلمه فان كان فان كان غائبا هتسمح لهاضه مسافر اسمه الصفر في دي عباره دي ما في شيء قال لي ماشي قبل ما هو غيرت العبره هذا حديث مخاس بغناده مسافر اسمه الضو مثل حبس مثلا با هل تيصر ويلا ليس يعني غيب لو هو ادريسه حتقبل ليس حدس بوختانه بس كان يعني وان كان غايب عن بيته وان كان مريض صريحه في هذه حدس بوختانه اس بوكو دهني واذا ما تذودنتن شهدته جنازي سياد حاضره ساعة ايضا اخاني انا لم يلقى هلابس اجد بران انتها وحيء ويعني انفعل هاي مؤسوبه واسسا انا كلها ولا نمضى لاهي ولا لو انها سنة هاي يعدين تلغاتي وكاس ايو اسحرير انت ايو جعالك ولا نمضى يعني لغاءه لاخوانك يجعل اخوانك لو سووه كمتها حقول اخلق دورنا حضر اصوه جوهو يقصوه مغامبه يعني انا وصلنا تهي واجبه اصونا واجب واجب وايه حقول اخوه احواشيشي مسافر اياي عدس بوكتو هو خشريشي هالكيشو فاجي فاجوهو تد مخيز مغين هاي وحيرا وقصوه بشد معينه اهل وطق ان كانوا مغيني لا يوجد أعرفه وحاره أماني يبدو جزي و كي يتبحه أما الدغار الأبحو أما اسمع ناضغ أما حب ألا حبسه أي فساء فائد يمضاين أقول له هواي نقتس كبرها بلايا الصوبة ومالخور طيب أسعى الظوري أسعى الظوري أسعى أنه كان دولتاك من تولي دولتا مالروه لله كالا وقف ولي بحي نقتس درويه تل ما يري رساله دير وريس بري اونغاري عن اقوا ودرمانيه اذا لو غخ غلطه ماها عرفته عرفته فليس اللي دي اديبكو اوخلوخكو طكن لغي ملغي ثار نار بحيا راسي الكلي اهانين ما انا الى الكلي اهاتف عرفت هذه وتي ديري ببانا سيدي لو خلو على بينكي ادسو سيدين بلغواب بلغواب سيدين الحاكم الحمد لله رب العالمين الله صل على سيدنا محمد فألا آله وصحبه وصحبه وصحبه بما جهلنا وذكرنا بما نسينا قل ذكي يا رضيش قل ذكي يا كريم سبحانه صلوات الله وسلامه عليه فعسر إذا آمنت الرجل على دمه فلا تقتله إذا آمنت هدوك آمن فعسر يعني الرجل نيت على دمه دي جي سيه أوه فآمن جليو. فلا تقتله هدل مم. انا ملكا بالكآمي قليلا فجل ليك على دم هديكي فلا تقتل هديلي معنا يا ميكا ودم كيسي قآمي قليلا تلكيسك وبنارة سهليلا وهاجرتي لك قليلا شهري وقآمي قليلا قليلا قاتل هذه الأمي <سؤال> جدوا يدري مركز خارطيك البعدي <سؤال> هذه الأمي كانت بس ويدي على الغراغاتي وهم قولنا ملودة دونس لها هذه المالك لأسفارو بس كدلها يدري الوقات يدري الوقات وفاهمنا هذه والد له وخاص ورقيقه يعني ساس سعجل هذه الأمي فواس وقوجه فرانكا بسكوشي ومن اقتداء بعد ذلك افري بعد ليش اما سيدي ذا غادش هذالي بعد ليش ميكي تعديه فالله ميكي تعديه او دي ذا اما عفي انت ومن اقتداء ميكي تعديه او حد بعد ذلك افري بعد ليش يالله الغادمي كان بشوائع الله ألا بي أسميها وحبا قومي معها المخيرين عسل فلوه عذاب من أبين نفاو عذاب وحنون بس لها عذاب حمي معنى حتى عليه السلام والسلام لا وعافي وعافي معا أحدا قلتنا بعد أخذ الغطلة ديلي بعد أخذ الضييتي نفاء ديلي مكثاتي فبعد أم فسعتي فبعد ديلي فعثم مايو حديثا سعنا يجريم سكدوها صلوات الله وسلم وعليه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل ala سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وتبارك الله وسلامه عليه وحسني طول المعروف نقول عليه الصلاة والسلام والله كذاب تقام طا... بك أم أصور يا حلقين فحالا قومي الجوين مالك حاضر أحاين عملوا يا الناس وبدو ربكم الجوين يقول كل فلقم سبحالله عامة يقتحي كذاب عامة واهة وحصل حد لاي وحوشي عام اه اصول حد ذكران كي وحكا مهجو يكون جوين اذا ابتغيتم هدا الجرهيسين المعروفة هدا الجرهيسين مرسة معروفة الجرهيسين فطلبوا تطلبه معروفة عند حسان الوجوه ووجوده غرح البداً ووجوده غر حسن حقوري ووجوده صوباً حقوري قرجية أنا معروف وحاله راه وحيئه وحاو كومي ووايه وحوالبه وإليه داع الله قسائه معروف وهي وحيالك إلهي لهواهي وكل معروف وهي معروف على الهراء وحي الشرعي سري باسه معروف الهراء وحي الشرعي وكحنه وعالهراء منطر الهراء هذا على الوضع وحي خارع أمان تيسي قولوا المعروف إله من قيروا من صدقة قضل صوبا قضفيعا هو غلبي وغلوه وايو خير وما ستغتين صدوه اوه تتبعوها ادنى وفتخير بلنجان فنيها كان غلبي قيسي دو حسو حراي وحواي سمان طواهي سمان سمان وحلوه وايو يعني الاتي كيمي اتبعوه فيدفع احسن وليه ليه مرنوه معروف له واي معروف وحليلاها وحياها وشرعيلا يعني اس امان لامان تي شو هو هي وقاص وقاصه معروف ليه وعيال في خير كه هذا واطلاقه ان خاله جريسين حاجه ترتين هنا حفطه وترتين وهذا فضل ابوه عشان النبي طلبه هو معروف قاص عند حسان الوجود في وايه وحاكو كميت او قلت وايه حادث وبضيه هنا عند جمال الوجوه عند جمال الوجوه ووجوه ووجوه جمال كأسير كه... كجرياء جمال الوجوه ووجود أسفرحتني هاي كجرياء أكبر تقول حسي مقنوبي وفي عم حسي معلوم حالي ابي ارتك ارتك في فرحيس قوي ما فيش وقطق وقطق سكوش وهاد هذه ديست فرحيس على التدريس قال عيش اعمل وجير يعني وجي في على وقطق في الله يقوم في فعل يقوم بصل الله عليه حديث اكثر موفي جراح على كل حال حديث ضمانتي يعني تمام في سامهم قول كلا كما فان حساني وجوه كجريه ووجوه لي وإليه قرحي حقوني كجريه إليه قرحيه السجل وبرهي وحواهي يعني طبيعة أوباطي هذي نبغي على الشرك هاي وهم عليه الصلاة والسلام يعني نجويسي وحاس اهاي بشي عمل اصهاي قفل عمل اصهاي موفيسي انبي سامقهاي كل كنّي وحلو ششيوا وحماها يعني وحلو شوها يعني وحلو شيّها وحواها طبعها ببضلان وحيرا عضا وحارحة أو بادة أو معنبي دي وحيرا عضا وحارحة أو باهر حيرا عضا يعني خفء وصفيعا وإلهي فهو استسفعني و أبع حما يلي هي ويلي هي سادراتي يسوليها تتبع في عنواني فك الحديثك لما تسبيه قيه وريه وحسليها والله فوالله انتقاسيه لا يليجو نهار نهارك مغلو السخي السخي نهار اصلها حسليها ولا يليجو الجنة يعني الجنة مغلو يعني شحيح ننعو يعني بخيله هو مغعيث هنغوري وين شريحة لها شريحة بخيل لما يكلم شريحة حوايا كان او برعيسي بخيل وحوايا انت وحيث لي كودية وقال او برعيس انبيئين شريحة شريحة حوايا وحيث من بقصيها لكاليس بخيل وقميهاي وحيث داد قصيان وقوقو غورا وقالو كانت له حسكسي لعيني فقوقو حزا وقالو شريحة لها كاذب دين ماجلي يعني ها يا من الصخاء حديث سيسي حديث وضعفة مبرمو او كده ايوه دعاء المصلي يعني ما مذبره ايوه مطلوب او الصخاء يعني السخاء من ما تاريخ من ما في الجنه في حديث قطعه فصار نجو حديث الجامستر كيسو تمري في بس عايه فصما غيده في حل المراوق صفاء حينما لون المغاوى شو حنش حينما بصير اللي بضاه او حاسين ما ضراته اولها هذه بذي تكلان عشان حبي يعني يعني قوريست كافي <تصفيق> عيد ولا نكتبه طال حبيبي معلمهم رايد يشوف حالهم شو حالهم مغاواه شو حالهم مغاواه برتوثاهم لك وحنينه يجي الى السي او مغايسي او حماد او بدلوا يا يري يا ارتا انتقاله بريو ارتا برضه بريو ارتا والاكسا دبال الزيجاج فرح مغربة محايلة دبال دبال وهي محايلة غره ذا وهي قحرنتها ويجيبها وهي قحرنتها حبنها ويعني مأها تنقلق ويعني دفق ويجي كريمة العاشق وعشق لنا مبلاوظه قتل يعني موديسي أدمهدي إيسيد سفيعا إله وقوم حبن إيسيد هلب كيسيد وجديس سوجروه اسماك و اسماك قال قلت فرح بواصله و بابا محايلي التاسي بحلو وجريو على يجري على الدلبيسين التاسي كجرصاله او صائله و مي محايلي يعني بخشل او يعني يكسو حميان حد يسحقو هاينا الفسين ني اسكو ترين حتى دعسكم سوخينه هذا المحريزه في سهيليس قول معروفه اترسولينسه اجسيرين من كلا المعارض الجزيره اتا واصول دره بحمه طلب بالجوان واصول دره راسه طن طدرات بيي صوبنا يعني هذ البيسين حاجه دربتين معروفه دربتين او يكتب البيسي ند عند حسام ويفضل بو يعني معروف فاسي عند حسام ومرعيس وجووذ قرحسن واسك ضلقاء الحمد لله رب العالمين علمنا بما جهلنا اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آيال وصحبه وصحبه علمنا بما جهلنا وذكرناه لما رسول بنا صلى الله عليه وسلم وعليه وحسري أحدكم بالغضاء بين المسلمين فلا يغضيهم غضبان وليسوى, وليسوي بينهم بالنظر والمجلس والإشارة إذبت لي هذه الامتحان أحدكم أحكمين بالغضاء حكم هدي له امتحانه ومعنى حكم ومعنى حكم ومعنى حكم اهتناه الله و الله للمسلمين ومسلمين تنحدوه وحاكم لغياله فلا يقضي يوم حكمنين فلا يقضي يوم حكمنين والحال هو أسله غضبان هو و document و نسويها حجم بينهم بين كودي الناظر ديما ده حجمي والمجددي كان حجمي والان والإشارتي... اشاره حجمي انا صبنا عليه صلاه و سلام واسم ينتظر تهراب لغيه او ام حاكم لديه شو د يعني ودي بتا يعني تحديان قد يراهين ادعوا انت حاكم مسلمين لحدي او حاكم لو يلو وش فلا يقضي لو من بين والبين قضي ولو وهو عريساً يو حكمين المسلمين ما هي فلا يقضي أبين المسلمين لأهلها يو وأس كجراء, كجراء زميين تنقى كجراء ذكي أنك أمان له كجراء تعالى ذو آمنين تنقى أهل وأنك زمي زمي كأهل ومسلمين تنقى كجراء او مغعيسي لنباد الله غابا وجيزي الله غابا ساسو قالوا ايه يقضي يوحق يعني فهانه هانو ايه السلوة يقضي يوحق منن والحال هو سوغلبان اعريسا ولو عرضي سيللله اعاطه اله جددت سو عروده على كل حال مكس عريسين خفقه والله لا لا يا شو حاتم لا يا شو حاتم ناس هي تنهي ايدي كراهه تزويج التزويج حرام ماها شو عريس النبي عليه الصلاه والسلام واللي يسوي هجميو حصموه وجنبوا امكاني بينهم بين القصوم والدك الدولي وحقيسي وهميت وحق اسم حقمي يا روان وحق ذالبايا في النظري ديمده كجميعي وذجيخة او ديو حقيسي ويقعو حلمح يعني وذجيخة او ما ها يعني قلع الزيايو كن كلمة ديالما دان لما ديو حيكي دي لما دودا ينواي ومغعيسي حون أكتسي وهمدين دايما دان هكو جميعي وها جواي عاية اليه وها لدي ذا مدأس قلب كان كلا قلب جبكيسي هاتي هل لا أستيايو وماتيس يعني وصويدي هايو حيث الحدود التدعي يماتي وحسو الشيغايو دايما دان هكو جميعيو بحالة دي دا قولنا عندها أسو يعني أسو أكتشق بضيو ديمة أسو بضيو كلمات أزدين حين كلمات انك له أزليها دي كن له أزليها من كقاضي ومانت انتان لس يعني اهتمام سيوا يا أذب مكوسو يجيلوا أزليها فني أدموا هاي بشروا هاي ضعيفوا هاي أذب مكوسو يجيلوا كانت ترده من قلب يجب اسك خالها قلب يجب كاسا للزيداء بعد دي احروم كاساسي وقت الغضب حينو حال حكميو لا يواريبي من كأقاضي لها مكاسي عني اوش حيسي الحكميو وحس حكميو مو يواريبي معايلة عادة عالكيدي والعوكي هاي قفقا قل قيسي اي بدليسي تباية حديث العريسي يخافكم في سؤال لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب سنها هيو حوالك عرب وحي بدشها اخلاق غيثة بدريسة صاد اهانا اذن غيثة مرود اسكي عني في ريسة خطروا هاي وقال رواليسة والقادمين والقادمين الغيوذة يعني فوق عرضوا لعنهاية اغليسي كامل كأها يا روح لميسا هادي خفتا سعرولو سيس اهاجر معاها حاله يعني على ادي ذا انحولو بلاي كذلك مخيز قاجي وقجرا ولا ميدي هاي مخيز او مني هاي ولا ميدي هاي مخيز او قيهز زيها تسؤول قيهن وقجرا مخاء هاينا وقجرا مخيز هاي. فرح سيهن لما تستيسين هاي بقي الزماني هاي سوء انتا نقول لي بقي كاذي اسعيلي هاي بقي يعني او ضرب تاسيحاء او ضرب هاي سوء اسعيلي هاي انتا نوحكي به نزال اغلي وحيقول انتا انتا قولي بي وصاهم وايها بنيادك والويتاني واكراس بقي محنوم او ضرب اسهاي وصاصل كالواي باستخول البضن وحيالها او يعني انسانك وحق دي مايان انتاني على كل حال هدي اصول اصلاس الحكمي وصيري ليلة هرونكيسي وافولة هرونكيسي وافولة بن اعدلنا وحاس بدي وحاسطة انتاني فرشياري هادارو هرونكيسي وافولة